بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة, القارعة القارعة ما القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبتود. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن. فَأَمَّا مَن فَقَلَت موازينه فَأَمَّا مَن فَقَلَت مَوَادِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا, من خفت موازينه وأما فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار